فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين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 ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ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 والذي هو يطعمني ويسقيد وإذا مردت فهو يشفيد والذي يميتني ثم يحيد والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رَبِّ أَذْلِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ